رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فو ربك لنحشرنهم الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم مجديا، ثم لنزعلن من كل شيعة أجهم شد على الرحمن عتييا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِضُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا لَنَذَرَنَّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِّيًّا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباطيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا